مؤسسة سماء الإعلام للإنتاج الفني تقدم متن موطأة الفصيح نظم فصيح ثعلب للإمام المقرئ الأديب مالك بن عبد الرحمن الشهير بابن المرحل المالقي الأندلسي حققه وعلق عليه عبد الله بن محمد سفيان الحكمي راجعه وصححه وزاد عليه فضيلة الشيخ محمد الحسن الشنقيطي حداء الشيخ سعد الغامدي والأستاذ سمير البشيري والأستاذ إياد موسى مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة باللسان العربي وأنزل على رسوله الكريم كتابه العظيم بهذا اللسان العربي المبين وصلى الله وسلم على من شرف تعالى هذه اللغة بإضافةها إليه عليه الصلاة والسلام فقال فإنما يسرناه بلسانك ورضي الله عن صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن المساحة المخصصة للتقديم لهذا المتن ضيقة جدا نظرا لطوله من جهة ولحرصنا على إخراجه في شريطين من جهة ثانية لذلك سأكتفي بإحالة المستمع الكريم إلى المقدمة الدراسية التي كتبتها بين يدي تحقيق هذا المتن النافع الماتع موطأة الفصيح ليدرك قيمته العلمية وحاجة العلماء وطلاب العلم إليه ولعل سماع باب واحد منه يكفي سامعة ليعرف منزلته الكبيرة وقبل أن أختتم هذا التقديم الموجز أود أن أنبه على بعض الألفاظ الواردة في هذا المتن في الأبيات ذات الأرقام مئتين واثني عشر وثمانمائة وخمسة وثلاثين وألف ومئتين وثمانية وخمسين مبينا أنها من قبيل الحكاية عن العرب وليست من قبيل المناهي اللفظية لأن الإمام ثعلبا حكاها عن العرب وتبعه عليها الإمام بن المرحل رحم الله الجميع ومثل هذا في معاجم اللغة كثير وفي الختام أود أن أشكر من كان السبب في التعجيل بتسجيل هذا المثن الفريد وهو شيخ فاضل من أهل العلم اشترط علي عدم ذكر اسمه وكم له من فضل على هذه السلسلة أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء والشكر والدعاء موصولان لكل من أعان على إتمام هذا العمل بدءاً بمهندس الصوت الأستاذ أبي بكر السيد وانتهاءاً بفرسان الحداء الثلاثة الشيخ القارئ سعد الغامدي والأستاذ سمير البشيري والأستاذ إياد موسى وكل من أسهم في خدمة هذه السلسلة المباركة